الحق أحق أن يتبع أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه وقال فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطعت ودعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهم ولم ما يأتيهم تقويمه كذلك كذب الذين من قبلهم فانفر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقلني عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء منكم ما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فان انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون